بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ طَوْثِيمِمِ تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا إِنَّ شَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ يَا يَا تَنْفَضُوا وَتَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِينَ وَمَا يَاطِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُهْدَثٍ إِلَّا Fel kwadaka zabu fasti mumba o karu binastazi hun A na mi o aụ nandabokanamba na fiben kunle zau في ذلك لآية وما كان أكثرهم بؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذا دل ربك موسى عني تلقى مظالمين قوم فرعون A ya tak, owala wapi in ya a go wapu wa yagweko swather. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْفَعُ الطَّنَاءُ إِلاَّ أَنْ تَرْحَمُونِي فَأَرْسِلُنَا يَا رَبَّنَا وَلَهُمْ عَنَّا الذَّنْبُ فَاخْفِفْ فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَاتَّيَ فِرْعَوْنُ فَقُونَا إِنَّا وَصَلْنَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ السَّمَاءَ أَن يَأْتِيَ بَنِينَ قَالَ أَلَمْ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِشْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وأنا مِنَ وَنِين فَفَاوَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا أَخِفْتُكُمْ فَهَبْ لِي رَبّي حِكْمَةً وَسَأَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَاتِّكَا نِعْمَتُكُمْ تَمَنَّى عَلَيَّ أَنْ عبت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 Qala Rabu al-Masriq wa'l-Maghrib wa'ma ba'lahu ma'in keuntum taqinu Qala na in ittegadta ina al-Ghyri Lajajalanka min al-Masjoonin Qala awa loo jihetuka bishayin مبين. قال فات به إن كنت من الصادقين فألقي عظاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يدا فإذا هي بيضاء للناظرين اون للمنائ حوله ان ذا الساحر عليم يريد ان يخرجكم من أرضكم يريد ان يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضيه وأخوه وبعث في المدائن آشرين ياتوك بكل سحر عاليم فجمعت سحرة لميقات يوم معلوم وَقلَ لِ النَّثِ عَلَنتُم مُجَتَمِعُونَلَ عَلناَا نَتَّ بِعُدْسَأَوَتَائن كَانُوا غُمُ الغالِبٍَِّا زَ أَْسَأَوتُ قُنونِ فِرعَوْنَ آهَِّ لَّا لجونين كُا لَعْنُ الْ الغَالِبِ قُلْنَا أَنْتُمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ قُلْنَا لَهُمُ اطَّفْ عَلْقُمَا ۖ انْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا عِبَالَهُمْ وَاضْرِبُوا الْجَوَّ وَقُلْنَا بِعِزَّةِ ف qalibu Feamu a fuu feza hinyala kwafu ma ya fiku fe onqisa awa آمنا برب العالمين رب موسى و هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أُقَططأَ ن عدكُ وَأَرجونكُم مِنْ خلَاف وَلا أُقُِّبََّكُم مجَمَعين قنونَ وَيد إِ إِلَ وََبِّن إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاينا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. عالَمَ ثَمَّ أَمْ يَقِينُ أَعُونَهُ فِي الْمَدَائِنِ عَاصِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَشْرِزِمَةٌ قَانِدُونَ وَأَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغْرَائِظٌ وَإِنَّنَا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأغرثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما إي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى رب عصاك البحر فنفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وعذفنا ثم ناخرين وأنجينا موسى ومن بأه أجمعين ثم أغرقنا ناخرين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَامًا فَمَضَلُّ لَهَا آكِفِينَ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 أعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدب لي إلا رب العالمين الذي يغنقني فهو يهدين وَالَّذِي هُو يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَنِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينَ وَالَّذِي أَطَمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئَتِيَ وَالدِّينَ ربني هب لي حكمه وانعمني بالصانعين وجعل لي لسانا صدق في الاخرين وجعلني من ورثه الجنه النعيم واغفر لعبي إنه كان من الضالين ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وَأُذْنِي فَاتِحَةَ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْيَوْمَ نَنْصُرُكُمْ أَوْ أَنْتُمْ تَظْهَرُونَ فَكُبَّ كِبًّا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ فَاجْمَعُونِ قولوا هم فيها يختصمونة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم, إذ نسويكم برب آدمين وما أضلنا إلا فما لنا من شافئين ولا صديق الحميم هلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح مرسلين اذ قال لهم اخو من لا تتقون ان ليكم رسولا من فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم علي من جر إن جري إلا على رب آلمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنو من لك واتبعك Hvala, وما ilmi bima kanu yamaloon In hithabuhum illa ala robinu tashurun Wama ane bittu aridilmuminin in ane illa nazirun mubin قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوعُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَثَّبُونِ فَافْتَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَذَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْبَرْكِ الْمَسْحُورِ ثُمَّ أَغْرَقْنَاهُ بَعْدَ الْبَاقِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وإن ربك لهو العزيز الضحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوه هدن لا تتقون أني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْمِ نَجَرُ إِنَ جَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّنَ آلَمِينَ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيْ عِنَایَةً تَأْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ وَصُّونِ عَلَىٰ أَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا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 إِنِّيَ أَغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قَالُوا ثَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنَاذَا إِلَّا قُنُوا قُلَا وَلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ هَكَذَا فَابُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخو مصالعون لا تتقون إني لكم رسول عمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم علي من أجره إِنَّ جَنَّاتِ الْجَرِيحَةِ إِلَّا عَلَى رَبِّنَا لَامِينِينَ أَتُرِيدُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وزروع ونخل؟ ونخل طلع هظيم وتنعتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في رضي ولا يصلعون قولوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين قول هذه ناقة لا شرب Wa ku يَوْمٍ yaoume وَلَا wala بِسُوءٍ matsu aịso esnyaụza ku azaụ yaoị a te akwau a إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز كذبت قوم لطن المرسلين إذ قول لهم أخوهم لطن لا تتقون عندي لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليم نجر إن جري إلا على رب العالمين أتاتون الذكرون من العالمين وتظرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قَالُوا إِن لَّمْ تَنْتَهِ يَنطُدَنَّ وَطَّلَتْكُنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَأَمَلُكُمْ مِنَ الْقَوَلِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فنجيناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين ثم دمرنا لآخرين وعمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين إن في إِذَا نَقَرَ آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنْ ضَرَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ كذب أصحاب العيكات المرسلين إذ قال لهم شعبنا لا تتقون إني لك رسولنا مين فاتقوا الله وأطيعونه وما أفألكم عليه من أذره إن زري إلا على رب العالمين أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي وَاتَّقُوا الَّذِي تُلْذِقُونَ وَلَقَقُونَ وَالْجِبِلَّتَ اللِّوَالِي غَاوٍ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُصَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ وَعْدَ رَبِّكَ لَحَقٌّ فَاسْتَقِمْ فأسقط علينا كسا من السماء إن كنت من الصادقين قول ربي أعلم بما فَأَخَذَهُم فكذبوا فأخذهم عذاب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 وَإِنَّهُ en رَبِّ الْعَالَمِينَ pin بِهِ min Nazala vihi go o مِنَ mino ala kwaambikanitakola la وَإِنَّهُ لَفِي na benesa أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَتَنَا يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَلِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ لَعْجَمِينَ فَقَرَأَوْا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَنَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَضْرَبُوا الْأَذَىٰ بَلَىٰ وَقَدْ أَذْنَبُوا إِثْمًا فَاتِيَةٌ فَيَأتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ أفبعذابنا يستجنون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى ما أغنى عنهم ما كانوا يبتعون. وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِلُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَذَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا يَفْتَطِيعُونَ انهم عن السمع لا معذورون فلا تدع مع الله إلهًا ورفت تكون من المعذبين وانذر عشيرتك اقرب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عاصواك فقل إني بريء مما تأمنون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو الثميع العليم هل لبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نظيم إن يلقون الثمع وأكثرهم والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يجيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِعَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَجْيَمُوا قَلَبٍ